اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب دربي ومعي آيات القرآن الهادي فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي أمشي دربي ومعي زادي آيات القرآن الهادي فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه ارضي لاولادي لصباحي ومسائي ورد فيه وفي السنه اورادي امشي دربي مالي زاد غير كتاب الله الهادي اصبر لحياتي خيرا الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله في بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح أنا الليل تلاوته تسمو بالنفس وبالروح في بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح أنا اسمو بالنفس وبالروح أطراف النهار تأمله تشفيه آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي أطراف النهار تأمله تشفي آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي أمشي دربي ومعي زادي أحيات القرآن الهادي, الهادي استبصر لحياتي خيراً, خيراً أبقيه لأولادي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 السنه خير رساله والعالم يشكو حالا بضياها جاء محمد ليذوق الظلم مالا السنه خير رساله والعالم يشكو حالا بضياها جاء محمد ليذوق الظلم مآلا فقرأ وتدبر وحفظ يحفظك الله تعالى بهما احيا بكرامه في حفظ الله تعالى فقرأ وتدبر وحفظ يحفظك الله تعالى بهما حيا بكراما في حفظ الله تعالى أمشي دربي ومعي زادي أمشي آيات القرآن الهادي فيه أستبصر لحياتي خيرا أبدا All but, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kita Allah الله Allah, Allah, Allah,